وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَنَّهُ تَحَرَّى رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَإِنْ لَاوَ اسْتَقَامُوا عَنِ الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْسِهِمْ فِي ومن يعنق عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أَحَدًا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كاذوا يكونون عليه لبدا لا به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له, نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما لمن أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من ذينا دنا ومن خلفه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا